من ربه فانتهى فَلَهُ مَا سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويُربث صدقات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 صدق الله وذروا مَا ما مِنَ من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلو فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن أنت بتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ضرة فنظرة إلى من سره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وَتَقُومُ يَوْمَئِذٍ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ